أن تذكرون <تصفيق> الزانية والزاني فجلد كل واحد منهم ما Oh, <laughs> yeah. ZANG EN 126. ووحدهم أو بوشا What <laughs> سبو شر لكم بل وخير لكم لكل قوم به علم وتحسبونه هينا 117. سبحانك هذا بهدان عظيم يعظكم الله Thank you. تبع قوى الشيطان، ومن يتبع قوى الشيطان فإن له يأمر 111. فضل الله عليكم ورحمته مَا ورحمته مِنْكُمْ زكى منكم من أحد لفضيله الدكتور محمد وَاللَّهُ غَفُورٌ غفور 117. ولهم عذار عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يومئذ يوقيم الله دينهم الحق ويعلمون أن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات للطيبين والطيبون للطيبين لا تستأنسو وتسلموا على أهلها، ذلك خير لكم لعلكم تذكرون، لم تجدوا. Ah <laughs> 129. <تصفيق> <الكتشف> والله بما تعملون عليم <وليب> ليس <عارف> 111. والله يعلم ما تبدون وما تفتمون قل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 فضن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضرلن بخورهن على جيوش ولا يُعْذِبَنَّ نَزِيرًا تَجُنُّ إِنَّ لَنَا een um... Bertie.